خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من, من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم أغسنا اللهم أغسنا اللهم أغسنا قال أنس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 قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار والأكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضوة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الإخوان مرحبا بكم يقول المصنف رحمه الله باب الاستسقاء السين والتاء للطلب أي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى عند وهي في معناها الشرعي طلب السقية من الله تبارك وتعالى عند الجد على وجه على وجه مخصوص والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله هنا أورد حديثين وهما متضمنان لصورتين من صور الاستسقاء الحديث الأول في صلاة الاستسقاء والحديث الثاني في الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة وهناك صور أخرى للاستسقاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في غير صلاة ولا خطبة جمعة استسقى عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره لما لم يجد من معه الماء فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر في القصة المعروفة والتي قيل فيها لبعض المنافقين ويحك أما ترى فقال إنما هو سحاب عارب فالحاصل أن هذه الصور كلها يكون فيها الاستسقاء وكذلك يمكن للإنسان أن يستسقي أيضا وهو يدعو في سجوده مثلا يسأل ربه تبارك وتعالى من جملة الدعاء الذي يدعو به يقول عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي خرج يعني خارج البنيان خرج إلى المصلى خرج استسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة هنا قال تتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين ولم يذكر الخطبة وإنما ذكر الدعاء بتحويل الرداء والدعاء إنما يكون في الخطبة وسيأتي ما يوضح ذلك بإذن الله عز وجل فقد يفهم من هذا الحديث أن الصلاة تؤخر بعد الخطبة الصلاة تؤخر بعد الخطبة قال ثم صلى ركعتين قال حول رداءه نعم حول رداءه بمعنى أنه جعل الرداء معروف ما يوضع على العاتق أو المنكبين وحول رداءه بمعنى جعل الناحية اليمنى إلى اليسرى يعني جعل الأيمن في الأيسر والأيسر على الأيمن وهذا يمكن أن يكون بمعنى القلب ولهذا جاء معبرا به في بعض الروايات أنه قلب رداءه عليه الصلاة والسلام وجاء عند أبي داود في بعض روايات هذا الحديث يجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وأيضا جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وعليه خميصة سوداء استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه قلبها على عاتقه وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه جعل اليمين على الشمال جعل اليمين على الشمال وترك ما يعلمه جائز بمعنى أنه جعل الشمال على اليمين وجاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد هذا نفس الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه تحول الناس يعني حولوا أرديته هنا قل قلبه ظهرا لبطن هنا جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ومن صنع هذا في الرداء يكون قد قلبه فمعال ذلك واحد ولذلك لا حاجة لمناقشة هذه المسألة أن يقال هل يقلبه أو يحوله يقال الأمر في ذلك لا إشكال فيه و. هل يجعل أعلاه أسفله يمكن أن يفهم من هذا الحديث من هذه الرواية عند الإمام أحمد أنها لما ضاقت عليه نعم قلبها بمعنى جعل أسفلها أعلاها فهذه صورة من صور التغيير وقد يكون فعل ذلك عليه الصلاة والسلام للحاجة فعله للحاجة وهذه ال هذا التحويل أو هذا التحول تحويل الرداء من ناحية إلى ناحية أو قلب الرداء إنما يفعل والله تعالى أعلى من باب التفاؤل كأنه يتفاءل بذلك بتغيير الحال من الجذب والقحط والشدة إلى الخصب والمطر والساعة نعم وهنا قال وحول الناس معه هذا يدل على أن ذلك لا يختص بالإمام وإنما أيضا الناس يحولون وذكر الرداء ولم يذكر العمامة وهذا يدل والله تعالى أعلم على أن التحويل إنما يكون للرداء وما في معناه مما يكون على المنكبين أو العاتقين وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم من قلب الشماغ مثلا فأظن أن ترك هذا والله تعالى أعلم هو الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، فهل يقاس عليه لمن لم يكن له رداء ما عليه رداء ما عليه أو ما يقوم مقامه مثل البشت؟ فنقول اقلب شماغك النبي صلى الله عليه وسلم ما قلب الإمامة، فهذا الذي نلبسه اليوم هو بمنزلة الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قلبها ولم ينقل عن أحد من أصحابه، فمن نظر إلى المعنى باعتبار تغير الحال، فيمكن أن يأخذ بذلك. ومن نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره بظاهره والتزم ذلك فيقول إن الذي يحول هو الرداء هو الرداء وليس العمامة وما وما في معناها متى يكون هذا التحول متى يكون هذا التغيير هل يكون في الابتداء حينما يأتون للصلاة أو يكون بعد الفراغ من الخطبة أو في حال الدعاء أو عند إرادة الدعاء نعم. الذي تدل عليه الحديث الصحيحة والله تعالى أعلم أن ذلك يكون عند توجهه إلى القبلة بمعنى أن الإمام نعم يتكلم ويخطب كما سيأتي ثم بعد ذلك يتوجه إلى القبلة ليدعو وهو على المنبر يتوجه إلى القبلة ليدعو فإذا توجه إلى القبلة ليدعو حول حول رداءه وجاء ذلك عند الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه يعني في الموطط حول رداءه حين استقبل القبلة حين استقبل القبلة وجاء في صحيح مسلم ولما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه وحول رداءه فهذا كله يدل على أن التحويل يكون عند عند الدعاء حينما يستقبل القبلة طيب قضية الخطبة هل يخطب للاستسقاء أو لا يخطب هنا لم يذكر الخطبة وإنما ذكر ذكر الدعاء وتحويل الرداء وإذا كان يخطب هل يخطب قبل الصلاة أو يخطب بعد الصلاة وهذه المسائل توقيفية يعني مبناها على التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع وليست قضايا متروكة للاجتهاد واختيار الناس ومن نظر في الأحاديث الصحيحة الواردة ومن نظر في الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا يجد أن أنها صحت الخطبة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وثبتت عنه أيضا بعد بعد الصلاة فإن خطب قبل الصلاة فهو موافق للسنة وإن خطب بعد الصلاة فقد وافق السنة ولذلك قال الأمر فيه سعة لا إشكال فيه يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يستسقي قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة وهذا هو السمنة في صلاة الاستسقاء ولا يقول الصلاة جامعة نعم لا يقول الصلاة جامعة قال ثم خطبنا ودعا دعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة يعني لما أراد الدعاء رافعا يديه ثم قلب رداءه ثم قلب رداءه هذه الرواية قد يفهم منها أن قلب الرداء يكون بعد بعد الدعاء نعم بعد الدعاء وهناك قال واستقبل القبلة وحول رداءه قال ولما أراد أن يدعو هذا عند مسلم واستقبل القبلة وحول رداءه نعم وعند مالك وحول رداءه حين استقبل القبلة فهذه تدل على أن قلب الرداء يكون عند إرادة الدعاء إذا استقبل القبلة وقد يفهم من هذه الرواية الأخرى هنا حديث أبي هريرة أنه بعدما يدعو يحول رداءه وهذا فهم متوجه ولذلك من قلب رداءه بعد الفراغ من الخطبة بالنسبة للناس هو قال وحول الناس أرضيتهم فإن حولوا أثناء حينما يحول حينما يستقبل قبلة للدعاء أو أنهم جعلوا تحويل الأرضية بعده نعم فقد يستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فهذه المسألة لا يشدد فيها نعم ولا حديث تحتمل ذلك وهذا التحويل والتغيير كما ذكرت إنما هو المباد من باب التفاؤل فإذا حصل ذلك بعد الدعاء أو حينما يريد أن يدعو فهذا لا إشكال فيه والله تعالى أعلم ويرفع يديه يرفع عليه نحن نعرف أن الخطيب يوم الجمعة لا يرفع يديه ولكنه في الاستسقاء سواء في الجمعة كما سيأتي إذا استسقى وهو على المنبر يوم الجمعة يخطب أو كان في خطبة الاستسقاء فإنه فإنه يرفع يديه نعم لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات من حديث عبد الله بن زيد هذا قال وبدأ الصلاة قبل قبل الخطبة بدأ الصلاة وحديث أبي هريرة قال ثم خطبنا ودعى حديث أبي هريرة خطبنا ودعا فصارت نعم قال خرج فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا حديث أبي هريرة أن الصلاة قبل الخطبه وبعض الروايات التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد هنا لم يذكر الخطبه قال وبدأ الصلاة قبل قبل الخطبه وفي المنطقة منطقة الأخبار لابن تيمية الجد ذكر بابا قال باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها وجاء عند أبي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدى حاجب الشمس يعني الإشراق في أول النهار حين بدى حاجب الشمس فقعد على المنبر وحمد الله عز وجل ثم قال المنبر ليس منبر المدينة ليس منبر المسجد الحديث طويل وفيه أنهم لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجد أمر بأن يوضع له المنبر، في المكان الذي أراد أن يصلي فيه، يعني خارج المدينة. فجلس على قعد صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله عز وجل ثم قال، وهذا يدل على أن الخطيب لا يبدأ الخطبة بالتكبير، كما قال بعض أهل العلم خطبة الاستسقاء أنها مبدؤة بالتكبير، هذا لا دليل عليه. نعم وإنما تبدأ بالحمد كغيرها من الخطب فحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم لاحظوا الآن هذا من حديث عائشة خطب لكنها خطبة موجزة وكل ما فيها يتعلق بموضوع الاستسقاء يعني من الناس من يخطب لكنه يتكلم عن قضايا أخرى وإذا دعا بدأ يدعو للمسلمين هنا وهناك غير موضوع الجد بدأ يدعو على الكفار ويدعو للمسلمين ويدعو لإخواننا في فلسطين وفي الموضوع الاستسقاء يخص مثل قنوت النازلة قنوت النازلة الدعاء يكون في النازلة فقط ما يخرج عن الموضوع يقول الله مصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين ويتكلم عن قضايا كثيرة في الدعاء إنما فيما يتصل بالنازلة فقط وفي الاستسقاء يتحدث عما يتعلق بهذا الموضوع فقط والدعاء يتصل بهذا المعنى فاا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وهو على المنبر إنكم شكوتم جذب دياركم واستخار المطر عن بني زمانه عنكم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 ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه رفع اليدين جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما نعم ما يدل على أن ظهورهما إلى السماء وأن بطونهما إلى الأرض وجاء في غير الصحيحين أنه بسط كفيه صلى الله عليه وسلم وفي بعضها بغير الصحيحين أنه جعلها تلقاء وجهه في الاستسقاء مجموع الأحاديث تدل والله تعالى أعلم على أن الرفع في الاستسقاء يكون أبلغ من الرفع في سائر الدعاء يرفع ولكن لربما بالغ في الرفع لربما بالغ في الرفع فمن طول الدعاء والمبالغ في الرفع فإن اليدين فإن الكفين أو الكف تتحول حتى يكون بطنها إلى إلى الأرض من طول الرفع ومن المبالغ فيه قال فلم يزل يدعو حتى ظهر بياض حريف عائشة تقول فلم يزل يدعو حتى ظهر بياض إبطيه وما يظهر بياض إبطيه إذا كان يدعو هكذا وإنما يكون إذا بالغ في الرفع نعم، فالحاصل أنه يرفع رفعا أكثر من المعتاد في الدعاء نعم، الذي في غير الاستسقاء نعم، فالحاصل أنه رفع صلى الله عليه وسلم فلم يزل في الرفع حتى بدى بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره استقبل القبلة وكان مستقبل للناس يخطب ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه لاحظ هذا يدل على أن الرفع كما ذكرت أولا لا يكون بعد الفراغ من الدعاء بناء على الروايات الأولى التي ذكرتها نعم قال وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه نعم ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتيني فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده لاحظ فلم يأتي مسجده هو خطب أو صلى خارج المدينة فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى ما يكنهم ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحينما استسقى صلى الله عليه وسلم أيضا وهو على المنبر، نعم، لم ينزل من خطبته إلا وقد خضب الماء لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فال ولذلك يقال بأن المشروع والسنة أن يلح الإمام في الدعاء. أن يلح في الدعاء وأن يظهر الضراعة إلى الله عز وجل وأن يخرج الناس إليها بسكينة وذل وافتقار ولا يلبسون أحسن الثياب ولهذا قال من قال من الفقهاء بأنه لا يتطيق لصلاة الاستسقاء وهذا وإن لم يرد فيه دليل وإنما نظروا لكنهم نظروا فيه إلى المعنى وهو أنه ذاهب يظهر الذل وحتى إن بعضهم قال يخرجون الأطفال والبهائم والضعفاء لعل الله عز وجل أن يرحمهم فالمقصود أن الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء رياء ولا سمعة ولا مضاهات ولا أشرا ولا بطرا وإنما في غاية الضراعة فيظهرون التوبة ويكثرون من الاستغفار ولهذا ذكر كثير من الفقهاء أنه يشرع له في الخطبة أن يكثر من الاستغفار ونوح الله عليه وسلم يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فمن أراد المطر فعليه بالاستغفار ومن أراد الذريه فعليه بالاستغفار ومن أراد الغنى فعليه بالاستغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالمقصود أن ال أنه في هذا الحديث حديث عائشة نعم خطب ثم صلى ثم صلى ركعتين نعم والأحاديث السابقة أنه صلى ثم خطب وكل هذه الأحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن خطب قبل الصلاة فقد وافق السنة ومن خطب بعد الصلاة فقد وافق السنة ولا بأس أن يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا ليكون موافقا في الحالين لكنه لا يخطب قبلها وبعدها وخطبة الاستسقاء خطبة واحدة وليس كخطبة الجمعة يخطب خطبتين إذا عرف هذا المعنى فإنه يمكن أن يفهم على ضوئه والله تعالى أعلم ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما سئل سأله أرسل إليه أمير المدينة نعم قيل هو في ذلك الوقت الوليد بن عتبة وفي بعض الروايات الوليد بن عقبة فالحاصل أن وفي بعضها أن الأمير كان مروان فالشاهد أنه أرسل إلى ابن عباس يسأله عن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه فكان مما ذكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين صلى ركعتين كما يصلي في العيدين وهذا ثابت عن ابن عباس وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال إن صفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة, مثل صلاة العيد في التكبيرات نعم. و... لا لا. وجاء في رواية عنه أنه قال فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين هل قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبتكم هذه هل يقصد ما في الخطبة أصلا؟ أو أنه قصد معنى آخر أنهم كانوا يخطبون خطبة كخطبة الجمعة فابن عباس يقول لم يكن للسلام يخطب مثل هذه الخطبة وإنما كان يخطب خطبة تتعلق بالاستسقاء فقط وغالبها الدعاء ذكر الناس كما سمعتم خطبته وأوردتها قصدا لهذا المعنى من أجل أن يفهم قول ابن عباس رضي الله عنهما فالخطبة ثابتة في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا لا يعارض ذلك ولا ينافيه وإنما كأنه أنكر شيئا كانوا يفعلونه في ذلك الزمان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول نحن اليوم بأن الخطيب إذا حول الخطبة إلى خطبة كخطبة الجمعة وتطرق فيها إلى موضوعات غير موضوع الاستسقاء بأن ذلك ليس من السنة وهكذا إذا دعا دعاء موجزا من غير ضراعة فإنه لا يكون قد وافق السنة فينبغي أن يلح حتى ينزل المطر وينقل عن الشيخ محمد بن براهيم المفتي اللي كان قبل الشيخ بن باز رحمه الله حدثني من حضر يقول رفع يديه يدعو في الاستسقاء، فما نزل يقول جل جعل يلح في الدعاء حتى تعب الناس فما نزل حتى نزل المطر هذا يحدثني من حضر واحد المشايخ المعروفين يقول ما نزل حتى نزل المطر ورحمة الله عز وجل واسعة وفضله أوسع مما نتصور نحن في كثير من الأحيان في وقت الاستسقاء حينما يرى الإنسان المنكرات وكثرة المنكرات يقول أينها أين الناس من السقيا أين الناس من السقيا والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهذا الجذب بدنوبنا فإذا كنا لا نزال مغرقين في هذا الذنوب فكيف نسقى ثم يستسقي الناس وتجد الأمطار هائلة وهذا حصل مرارا حصل مرارا في مكة إذا نظرت إلى حال كثيرا من النساء والتبرج حول الحرم وا واختلاط الشباب بالفتيات والإزعاج والأذية في العشر الأواخر من رمضان ثم يستسقي الناس في ذلك اليوم وقد يتردد في نفس الإنسان أين هؤلاء من السقية وهذه هي الحال عند حرم الله من التبرج والسفور قلة الحياء من الله عز وجل ثم يأتي مطر يقول أهل مكة إنهم ما رأوا هذا المطر من عشرات السنين نفس اليوم بنفس اليوم و... و... وحصل في المدينة الناس كثير من الناس يجلس بعد الاشراق يجلس بعد صلاة الفجر الى الاشراق من عادتهم فرأيت احد طلبة العلم يخرج من المسجد وكان يوم استسقاء يخرج بعد الاشراق صلى ركعتين وقام والناس يريدون ان يصلوا لاستسقى فلما رأيته خارج اشرت له قبل ما تبدأ الصلاة وقبل ان فاجلس و... إلى أين؟ قال أين نحن من ال... الالس قصا؟ نحتاج أن نتوب أولاً نتضرع إلى الله ونتذلل له ونكسر بين يديه وبعدين نستسقي. وكان غاضب وخرج وجاء مطر كثير في ذلك اليوم. نعم. فقول فضل الله عز وجل واسع واسع والله عز وجل لو يؤاخذ الناس بما كسبوا. ما ترك على ظهرها من داب نعم فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا إذن نخرج من هذا بأن الخطيب نعم يمكن أن يقدم خطبته ويمكن أن يؤخرها وأنه يدعو وأنه يستقبل القبلة في حال الدعاء في الاستسقاء ويحول رداءه حينما يستقبل القبلة ويمكن أن يحول رداءه وهو يدعو أيضاً نعم، ولو حول الناس أرديتهم بعد بعد الخطبة فلا إشكال فإن هذا تحتمله ثم حول رداءه والأمر في هذا يسير والله تعالى أعلم قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين إذن الرواية الأخرى من حديث عبد الله بن زيد كما سبق أنه بدأ بالصلاة قبل قبل الخطبة وهذه الرواية التي هنا نعم توجهها إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين تشعر بأنه صلى بأنه صلى بعد بعد الخطبة وعلى كل حال هذا الاحتمال نعم تدل عليه الروايات الأخرى الواضحة الصريحة في هذا المعنى والله تعالى أعلم ثم ذكر الحديث الآخر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء هذا الرجل قيل هو أبو سفيان وبعضهم قال العباس وبعضهم قال هذا حارفة بن حصن الفزاري وجاء في بعض الروايات أنه أعرابي وفي بعضها أنه أعرابي من البدو نعم أعرابي فعلى كل حال هو رجل والمبهم هنا لا حاجة إلى معرفته نعم قال كان نحو دار القضاء وفي بعض الروايات أنه قام رجل فقال ما يشعر أن الرجل كان موجودا نعم ويمكن أن الرجل يكون دخل من هذه الناحية وجلس ثم قام حين حانت له فرصة فقال ذلك وهذا يسير على كل حال لا يترتب عليه شيء ودار القضاء كما وضح المصنف رحمه الله ليست محلا للقضاء بين الناس والفصل بين الخصومات وإنما هي دار بيعت بناء على وصية أوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه لسداد دينه نعم، فبيعت هذه الدار وقضيدين عمر، فكان يقال لها نعم دار قضاء دين عمر بن الخطاب، عرفت بهذا، ثم اختصر الكلام، فصار يقال لها دار القضاء، نعم. من باب كانت نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب يعني الجمعة. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني للجذب فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا لاحظ رفع يديه أثناء خطبة الجمعة نعم نحن ذكرنا أن الرفع لا يشرع في خطبة الجمعة للدعاء وتعرفون الحديث قبضه الله هاتين اليدين والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الخطيب يرفع يديه آه طيب آه آه ذكر سلم إنما يشير إصبعه عليه الصلاة والسلام المسبحة فقط لكن في حال الخطب في حال الاستسقاء إذا خطب الجمعة وجعل يستسقي فإنه يرفع في الدعاء المتعلق بالاستسقاء. يعني احنا ما يقول اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين نعم ما يرفع يديه فإذا قال اللهم أغثنا رفع يديه ورفع الناس ورفع الناس عيديهم قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله. ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة القزع هو السحاب المتفرق مثل القزع الذي في الرأس حينما يحلق الإنسان رأسه فيترك بعضه ويحلق بعضا فهذا يقال له القزع قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار جبل سلع جبل معروف في المدينة إلى اليوم جبل صغير كانت المدينة الصغيرة إلى عهد قريب ومن عرف منكم المدينة نعم سور المدينة الذي كان إلى عهد قريب يعني أدركه الأحياء الموجود منهم الآن من من عاش من عمره بالخمسين تقريبا سنة أو الستين سنة يذكر محل سور المدينة أو بقايا على الأقل سور المدينة ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة اللي كان في العصور متأخرة كان عليها سور وعليها أبواب ومازو أزيلت بعض بقاياه إلا في التوسعة معروف الباب الشامي والباب فالشاهد إن إذا أردتم يمكن أن تروا نموذجا لسور المدينة بني فقط ليحدد المكان أو يعرف الناس به قريب من مسجد أبي ذر قريبا مسجد أبي ذر إذا خرجت من الجهة الجنوبية للمسجد الشمالية للمسجد نعم عكس القبلة نعم وخرجت من الشارع من الباب الرئيسي الأوسط واتجهت شمالا كانك تريد الذهاب إلى أحد أول تقاطع في الدائري على يمينك مسجد أبي ذر نعم أبدا أمامه على اليمين هذا السور لاحظ القرب يعني الدائري الأول اللي يسمونه طريق الستين الآن هذا كان والبقيع إلى عهد قريب يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أن الرجل كان يذهب إلى البقيع من أجل القضاء الحاجة فهي تعتبر خارج البلد البقيع وإلى عهد قريب كان بين البقيع وبين المسجد بيوت ودكاكين ونخيل بين البقيع وبين المسجد فالشاهد أنها كانت صغيرة فجبل سلع مكشوف أمامهم يقول ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع من أي ناحية يقع من الناحية الغربية إذا كنتم تعرفون المدينة تعرفون مواقف النقل الجماعي ما أدري هي إلى الآن موجودة ولا عنها من يعني شفتوا مكتبة الحرم أو مكتبة الملك عبد العزيز من الناحية الغربية وأنت خارج من المسجد النبوي مستقبل المكتبة إلى اليسار تميل إلى اليسار في منطقة يقال لها السيح قريبة جدا هذا جبل سلع الذي كان دونه أو كان خلفه الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم شفتوا مساجد السبعة هذا جبل سلع المساجد السبعة تحت جبل سلع وبعضها على سفح جبل سلع فال... فهذا جبل سلع و... و... والمعروف أن السحب التي تنطر في المدينة إذا جاءت من الناحية الغربية أو الجنوبية الغربية فهي منطرة وقد جاء هذا في حديث إذا جاءت بحرية, بحرية من جهة الغرب نعم فهي عين غديقة لكن الحديث ما يصح لكن من ناحي الواقعية إذا, إذا جاء السحاب من تلك الناحية من ناحية الغرب في المدينة غرب الجنوبي فإنه ممطر عادة نعم فيقول جاءت من جهة جبل سلع نعم فطلعت من ورائه سحابة مثل مثل الترس يمكن أن يكون المقصود بذلك مثل الترس يعني في استدارتها مستديرة ويمكن أن يكون في صغرها صغيرة أول ما بدأت ثم بعد ذلك امتدت فلما توسطت السماء انتشرت ثم أنطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا وضبطه بعضهم ستا يعني ستة أيام لأن الرجل كما في بقية الحديث أنه جاء في الجمعة الأخرى فيمكن أن يقال سبتا يعني أسبوعا باعتبار أن الأسبوع يقال له سبت كما يقال له جمعة وأنس رضي الله عنه من الأنصار والأنصار جاوروا اليهود واليهود يعظمون يوم السبت فيسمون الأسبوع بذلك كما نحن نسمي الأسبوع بجمعة نعم فالمقصود به أنهم ما رأوا الشمس أسبوعا نعم قال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 وإذا كان يحتاج يمشي عليها مسافات يسافر عليها ولا يوجد شيء تأكله فإن السبل تنقطع طيب فالحاصل أن انقطعت السبل وكذلك السبل المعاش والأرزاق بسبب الجد يقول وانقطعت السبل الآن انقطعت السبل بسبب كثرة المطر فأصبح الناس لا يستطيعوا الانتقال والحركة فدعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. هذا في خطبة الجمعة أيضاً. نعم، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه. لم يكن, يرف يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يعني في الخطبة أثناء خطبة. نعم، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عند ابن خزيمة من حديث أنس رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وعند البخاري فمد يديه ودعا. مد يديه ودعا. وفي رواية عند البخاري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو. لاحظ ورفع الناس أيديهم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون هذا في البخاري يعني أن المأمومين أثناء خطوة الجمعة رفعوا أيديهم يدعون نعم فهذا الرفع مشروع للإمام الخطيب وللناس الذين حضروا الخطبة يرفعون أيديهم معه يدعون نعم طيب قال ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا ايش معنى حوالينا ولا علينا حوالينا يعني حوالي المدينة ولا علينا يعني وليس على البيوت اا وعمران فيحصل للناس الضرر حوالينا ولا علينا وقال اللهم على الآكام اللهم على الآكام الآكام ما معناها جمع أكم جمع أكم والأكم جمع إكام و... والإكام جمع أكم بالفتح والأكمة يعني معروفة هي التلة المرتفعة عن الأرض وبعضهم يقول هي عبارة عن قطعة واحدة صخرة يعني هي ليست جبل نعم وإنما هو مثل التل ناحية المرتفعة الناشزة من الأرض يقال لها أكمة وبعضهم يقول هي الهضبة وبعضهم يقول هي الجبل الصغير فالمقصود أنها دون دون الجبل قال على الآكام و والذراب هي الجبال الصغار أو الروابي الصغار جمع الضرب قال وبطون الأودية ومنابت الشجر يعني هذه محلات الإنبات ومضان العشق فدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس اللهم صلي على محمد قال شريك، فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري وجاء في البخاري أنه الرجل الأول في المرة الأولى طلب الدعاء الاستسقاء وفي المرة الثانية جاء وطلب الاستصحاء طيب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 فقام طائفة معه وطائفة بإذاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبيل عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف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 الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سهل بن, أبي سهل بن أبي حتمة وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعدو بيننا وبين القبلة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 فلم ناقض النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا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 فأقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك وذلك في السنة السادسة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان في سفره إلى الحديبية وكان على المشركين الذين كانوا يتخوفونهم خالد بن الوليد قبل إسلامه ف صلاة الخوف صحت فيها أحاديث كثيرة وجاءت بصور وصيغ متنوعة وقد بالغ بعض أهل العلم كابن حزم فذكر لها 14 صورة وذكر النووي رحمه الله أنها تبلغ 16 صورة وذكر القاضي ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف 24 مرة والحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن هذه الصور الكثيرة أنها ترجع إلى صور محددة ذكر ابن القيم رحمه الله منها خمس صور وهي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء الذين أكثروا من تعداد الصور أنهم أخذوا أو بنوا على ما جاء في اختلاف بعض الروايات مما يرجع إلى صفة واحدة اختلف فيها الرواة فجعلوها من الصفات الزائدة الأخرى الجديدة فبلغوا بها إلى هذا هذا العد فالحاصر بن قيم رحمه الله ذكر ما تبلغ نحو خمس أو ست صور ولذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال بأنها تبلغ هذا العدد نحو ست, ست صور و أو سبع وأن هذه الصور كلها صحيحة ومشروعة وتكون بحسب حالهم وما يحتاجون إليه فتارة يكون العدو قبل وجوههم وتارة يكونوا من ورائهم وتارة يكونوا من ناحية أخرى فهم يختارون من هذه الصور بحسب بحسب حالهم فالصورة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم هذه الصورة فيما إذا كان العدو جهة القبلة نعم ينقسمون إلى مجموعتين إلى طائفتين نعم ثم تصلي معه طائفة يصلون ركعة إذا كانوا يصلون قصرا مثلا أو في صلاة الفجر إن لم يكن هناك سفر يصلون معه ركعة وإذا كانوا يصلوا ربعية يصلوا معه ركعتين ثم بعد ذلك يثبت قائما وإذا كانوا يصلوا معه ركعتين باعتبار أنه يصلي الربعية أربعا فمن أهل العلم من قال يجلس في التشهد ينتظرهم ومنهم من قال إنه يقوم وينتظرهم قائما أما إذا كان يصلي ركعتين فلا شك أنه صحة الروايات أنه ينتظرهم وهو قائم فهؤلاء يصلون معه ركعة ثم بعد ذلك يتأخرون ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي وتصلي معه ركعة نعم، كما قال الله عز وجل, عز وجل ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلون معه ركعة ثم بعد ذلك يتمون لأنفسهم كل كل طائفة تتم لنفسها والصيغ الواردة في صلاة الخوف في بعضها أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم معهم ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم معهم فتكون إحدى الصلاتين له نافلة وهذه من أسهل الصور من أسهل الصور وتصلح إذا كان العدو قبل وجوهه وتصلح إذا كان في مكان آخر ويستطيعون الحركة فيها بسهولة ولا تحتاج إلى كثير من الفقه ولا العلم ولا هذه الصورة هناك صورة أخرى وهي أن يصلي بهم أربعا الظهر أو العصر مثلا أو العشاء يصلي ركعتين مع طائفة ثم بعد ذلك ينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلون معه ركعتين ثم ينصرفون ولا يقضون هذا صح أيضا وهذه قد يؤخذ منها قد يؤخذ منها مسألة تتعلق بصلاة المسافر خلف المقيم هل يجب عليه أن يتم إذا صلى خلف المقيم أو خلف من يتم الصلاة صلى الظهر وخلف واحد يصلي أربع ركعات وأنت مسافر فهل يجب عليك الإتمام لو أدركت ركعتين الثالثة والرابعة هل يجب عليك أن تأتي بركعتين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ليؤتم به كما ذكرنا سابقا في الكلام على القصر يمكن أن يفهم من عمومه أنه يتابع في الاتمام. فإذا كنت تصلي خلف من يتم تتم وهذا هو المشهور عند أهل العلم نعم. هذا هو المشهور وقد يفهم من هذا الحديث من هذه الصيغة من صيغة صلاة الخوف بأن هؤلاء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أربع ركعات صلوا ركعتين ولم يتموا وجاء الطائفة أخرى فهل هذا باعتبار أنه قصر للصلاة لسبب السفر هذا يحتمل أو أن صلاة الخوف يخفف فيها ومن صور التخفيف الواقعة في صلاة الخوف أنه يحصل فيها تجوز في عدد الركعات وسيأتي أكثر من هذا أيضا فيكتفي بركعتين بدلا من الأربع يكتفي بركعتين هذا احتمال ولذلك يقال الأحوط للصلاة أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم خلفه ولا يقصر ولو أدرك الثالثة والرابعة نقول ولو أدرك الثالثة والرابعة يأتي بركعتين لكن هذا الحديث يحتمل وصلاة الخوف أخذ منها الفقهاء بعض الأحكام مثل ماذا مثل ماذا؟ الآن حينما يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء هل نقول يصلي أربع ركعات إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ ولا نقول هذه الصورة مستثنى؟ بد أن نقول مستثنى إذن ليس على عمومه وأطلاقه إنما جعل الإمام هناك بعض الصور خارجة عنه وهل هذا بالأقوال والأفعال؟ ولا بالأفعال فقط؟ فالشاهد أن الذي يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ما نقول له صل أرض ركعة نقول له اجلس بعد الثالثة فأنت بالخير إما أن تنوي الانفصال وتسلم وهذا يشهد له بعض صور صلاة الخوف يتمون لأنفسهم ركعة يكون النوو الانفصال والإمام لا زال ينتظر في بعض صفاتها الإمام لا زال ينتظر الطائفة الثانية أو أنه في صلاة المغرب نقول له يجلس في في في بعد الثالثة حتى يقوم الإمام صلي الرابعة من العشاء ثم يجلس تشهد معه وتسلم معه وشيء يشهد لها العلماء يستشهدون لهذا ببعض الصفات صلاة الخوف لاحظتم هذا فعلى كل حال نقول الأحواط للإنسان أن يتم إذا صلى خلف من يتم ولا يقصر وهذا الحديث قد يفهم لكنه ليس ذلك بقاطع لأن هذا قد يكون من قبيل التجوز بسبب الخوف وليس بسبب السفر لأن من صفات صلاة الخوف أنه يصلي بهم ركعتين فتصلي معه طائفة ركعة واحدة ثم ينصرفون ثم تأتي طائفة أخرى ويصلون معه ركعة ثم ينصرفون ولا يتمون يكتفون بركعة وهذا أيضا ثابت كل هذا ثابت نعم فالشاهد الصفات كثيرة أنا هممت وفكرت كثيرا أن أتيكم بعرف في كل الروايات الصحيحة الثابتة في صلاة الخوف مع طريقة يعني توضح كيف يتحركون كيف يتقدمون ويتأخرون بدون صور دواة أرواح أعمدة تتقدم وتتأخر كيف يأتي هؤلاء وكيف يأتي هؤلاء وكيف يتمون وكيف يكون إذا كان العدو جهة القبلة إذا كان في غير جهة القبلة لكن رأيت أن هذا سيطول وهذا المختصر ليس محلا لهذا فنكتفي بهذه الأحاديث أو الصور التي ذكرها هنا في هذا الباب فعلى كل حال هنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه وفي بعض الروايات عند البخاري يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد والمراد بها غزوة غطفان وقرخت هذه في السنة الثالثة في ربيع منها قال في بعض أيامه فقامت الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة قضت الطائفتان ركعة ركعة الركعة الآن كل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة هنا قسمهم إلى مجموعتين يعني لم يدخلوا معه في الصلاة ابتداء جميع الجيش وهذا متى هذا إذا كان العدو ليس في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة يمكن أن يدخل جميع الجيش في الصلاة كما سيأتي في الصورة الأخرى نعم فهنا ينقسمون إلى مجموعتين مجموعة تأتي وتصلي معه ركعة ثم تنصرف إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلوا الركعة ثم بعد ذلك كل طائفة تقضي لنفسها ركعة نعم وقضت الطائفتان ركعة ركعة هذه الصورة اللي في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر اختارها بعض أهل العلم كأبي حنيثة في صفة صلاة الخوف واعتمدها والأحسن والله تعالى أعلم أن يقال كل هذه الصفات صحيحة وذلك بحسب بحسب الحاجة والحال وموقع العدو. وذكر الحديث الآخر قال عن يزيد ابن الرومان مولى آل الزبير متوفى سنة 130 للهجرة. يقول عن صالح ابن خوات ابن جبير. خوات ابن جبير من شهداء أحد رضي الله تعالى عنه. وهذا صالح ابن خوات. نعم. يقول عن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة ذات الرقاع ذات الرقاع قيل كانت في المحرم من السنة الخامسة للهجرة وبعضهم يقول في الرابعة في جمادى الأولى والبخاري رحمه الله يقول إنها في السنة السابعة وعلى كل حال البخاري استند إلى بعض ما جاء في أو إلى لفظ جاء في في في بعض الروايات وسيأتي بيان وجه ذلك المشهور أنها ليست في السنة السابعة على كل حال صلاة يقول صلاة ذات الرقاع نسبة إلى الغزو غزوة ذات الرقاع ولماذا قيل لها ذات الرقاع؟ ليه؟ لأنهم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أبو موسى الأشعري خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا نحن ستة نفر نعتقب بعيرا يعني ما هو عدد الجيش ستة لا الذين يعتقبون البعير الواحد مع أبي موسى ستة يقول حتى تنقبت أقدامنا وسقطت أظافري فجعلوا يضعون أو يلفون على أقدامهم الخرق والرقاع فقيل لها ذات الرقاع ومن هنا أخذ البخاري رحمه الله أنها كانت في السنة السابعة باعتبار أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وخيبر كانت في السنة السابعة للهجرة فشهد ذات الرقاع يقول يقول صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف من هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه كثير من المحققين كالنووي ويمال إليه الحافظ بن حجر ورجحه والزركشي نعم أنه خوات ابن جبير اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وهذا وهذا فيه إشكال يقول صلاة الخوف أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم صفت مع النبي صلى الله معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين صلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم, ثم سلم بهم الآن صلى بهم صلى الله عليه وسلم طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو الآن قسمهم إلى مجموعتين صلى بهؤلاء ركعة ثم أتموا لأنفسهم ثم صلى بالآخرين ركعة ثم ثبت وانتظر وسلم مع الطائفة الثانية سلم مع الطائفة الثانية فهذه الصفه، نعم إذا كان العدو ليس في جهة ليس في جهة القبلة نعم هذه الصفه اختارها بعض أهل العلم كالإمام الشافعي إذا كان العدو في غير جهة القبلة مع أنه ثبت في صفات أخرى غير هذه إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهذه لا تختص لا تختص في هذه الحالة والله تعالى أعلم والإمام مالك رحمه الله اختار ما جاء في حديث سهل ابن أبي حثمة وهي شبيهة بهذه تماما نعم إلا أن الإمام يسلم قبلهم لا ينتظر الطائفة الثانية حتى تأتي بركعة ثم يسلم معها لا يسلم بعد ما ينتهي من ركعته الثاني وتشهد يسلم ثم هؤلاء يقضون لأنفسهم ويسلمون طيب أذكر الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفيني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة لاحظ الآن جميع الجيش دخل في الصلاة فهذه إذا كان العدو جهة القبلة قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ركعوا جميعا باعتبار أنهم في حال الركوع يستطيعون رؤية العدو نعم يستطيعون رؤيته يستطيعون يحذرو ولذلك تلاحظ في الآية آية النساء أن الله عز وجل قال في الطائفة الثانية زاد فيها أخذ الحذر قال ولتأخذ حذرهم وأسلحتهم وفي الأولى ما قال نعم ولتأخذ حذراهم نعم يمكن أن يكون هذا والله تعالى أعلم أن العدو إذا رأهم يصلون فإنه يريد أن يغير عليهم ومتى يدركهم قد لا يدركهم في أول الصلاة لكنه يدركهم بعد أن ينتصفوا في الصلاة أو في فهذا يتطلب مزيدا من الحذر والله تعالى أعلم فهنا في حال الركوع يستطيعون أن يرقبوا العدو إذا كان في جهة القبلة والنظر لا إشكال فيه إلى غير موضوع السجود للحاجة يقول ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه صف الثاني باقي واقف يرقب العدو وقام الصف المؤخر في, نحو في نحر في نحر العدو ولاحظ هنا هذا يدل على أن الانتظار في الصلاة أنه لا يخل بها يعني هذه مسألة سبق الكلام عليها في صفة الصلاة فيما لو كان الإمام مثلا في الركوع ينتظر الداخلين واضح أو أنه يطيل في الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس الصلاة أو تكبيرة مثلا ما هو تكبيرة الحرام لكن ممكن قراءة الفاتحة أبو هريرة يقول لا تعجل علي التأمين فيريد أن يدرك التأمين مثلا أو يدرك الركوع أو نحو هذا فهذا لا يخل بالصلاة والله تعالى أعلم فالإمام يثبت ينتظر في الركعة الثانية للطائفة الأخرى كما جاء في الصفات بعض الصفات السابقة وهنا هؤلاء يقفون يرقبون الصف الثاني نعم يقول وق... بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحل العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود و... وقاموا يعني الآن الصف الأول وقفوا الصف الثاني كانوا واقفين فانحدروا ساجدين هم ركعوا فسجدوا وجلسوا بين السجدين ثم بعد ذلك قام. نعم قاموا فتراجع الصف المقدم تراجع الصف المقدم يقول ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم لما استووا في القيام جميعا في بداية الركعة الثانية نعم الصف الأول تراجعوا إلى الخلف والصف الخلفي تقدموا من أجل أن يتساوى في الأفعال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فيكونون قد سجدوا معه في ركعتهم الثانية لما كان سجودهم بعده في الركعة الأولى نعم يقول ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا هذه الصفة طبعا يصلون معه كل الصلاة وي ويسلمون ويسلمون معه نعم هذه هذه الرواية بهذا السياق لم يخرجها البخاري في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزا إلى تلك الناحية وأنه يعني جاء في مادل على أن صلى صلاة الخوف في قصة الرجل الذي اختار تصيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقه على شجرة لكن بهذا السياق وانه صلى وكيف صلى وكذا هذه ليست ليست في البخاري وإنما هي في في مسلم ولذلك ذكرها الحميدي في أفراد البخاري يقول ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود إلى آخره يقول جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم يعني الحرس يصلون مع الأمراء من خلفهم ومن بين أيديهم ومن الناحيتين اليمين والشمال فهم لو كانوا يسجدون معهم وينهم يكون في الصلاة لا استطاع من أراد أن يصل إلى هؤلاء الأمراء ولكنهم يقفون يسجد هؤلاء ويركع هؤلاء كما يفعل في الصلاة الخوف نعم يقول ذكره مسلم تمامه وذكر البخاري طرف منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة السابعة غزوة ذات الرقعة نعم على كل حال في الغزوة السابعة لفظ البخاري في غزوة السابعة والمقصود بها السنة السنة السابعة على كل حال هذا الذي ذكره البخاري وبعضهم خالفه كابن إسحاق وجماعة وإلا غزوة تترقى لم تكن لم تكن هي الغزوة السابعة لعل هذا يكفي نعم والله أعلم صلى, صلى الله عليه وسلم عندكم أسئلة يقول في السفر إذا أردت صلاة العشاء قصرا ورأيت جماعة يصلون المغرب ماذا أفعل؟ سبق الكلام على هذا وأن أحبط أن الإنسان يصلي كامل باعتبار أن الذي أن صلاة المغرب غير مقصورة. نعم يقول هل يجوز في مصليات المحطات إقامة أكثر من جماعة في نفس الوقت الأصل أنهم يجتمعون على إمام واحد. فإذا جاء وقد صلى الناس يصلون في جماعة أخرى أما في نفس الوقت يفرقون الجماعة فلا هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون نعم. يقول قرأت لابن القيم كلاما في معرض حديث عن أحاديث الخلة فوقع في نفسه شيء قال ابن القيم فلما ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل استحوذ على جزء من قلبه فغار الله على خليله فأمره أن يذبحه ثم فداه بذبح عظيم سؤالي هل هذا الوصف لائق بالله على كل حال ابن القيم له تفاصيل في هذا المعنى في, في, في تجريد قلب العبد المؤمن بما يسوقه الله عز وجل إليه من الأمور التي تمحصه فلا يبقى فيه تشبث وتعلق بغير الله تبارك وتعالى له تفصيل جيد في هذا وكلام حسن غير هذه العبارة نعم وفي الكلام على الغيرة ذكر يعني على كل حال مثل هذا الكلام إذا ترك ولم يعبر بمثل هذه العبارات فهو أحسن لألا يفهم أو معنا يعني أو الناس يستشكلون هذا فيعبر بالعبارات المناسبة الواضحة التي لا تستشكل ولا توهم وإلا فالغير ثابت لله تبارك وتعالى فالله عز وجل ثابت أنه يغار إن الله يغار قال وقال فإن فإني أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد فالله عز وجل يغار على حرماته أن تنتهك ويغار أيضا نعم من أن يعبد غيره سبحانه وتعالى وأن يوجه الشكر إلى غيره نعم. فالمعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو معنى صحيح لكن العبارة التي قد يستشكلها القارئ أو لا يفهمها كثير من الناس على وجه صحيح أو محمل صحيح أو نحو هذا فترك هذا أولى والله أعلم يقول ما رأيكم في تفسير محمد راتب النابولسي ما قرأته ما صحت هذا الذي جاء في تفسير من كثير لسورة العصر أن الصحابة كانوا لا يفترقون حتى يقرأ أحد ثبت هذا من استيقظ وعليه جنابه وخشية من فوات الوقت أو الجماعة فهل يغتسل نقول يغتسل اغتساله واجتغال بسبب بسبب الصلاة نعم يقول في السفر إذا أردت صلاة العشاء قصرا وريد جماعة هذا انتهينا منه سؤال الخطيب حين الخطبة هل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرنا من قبل في الكلام على الجمعة ان الاشتغال مع الخطيب انه لا اشكال فيه كذلك لو اخطأ ونبه هل يقاطع الخطيب لحاجة يمكن ان يقاطع لحاجة لمصلحة تتعلق بالخطبة مثلا نعم أو مصلحة تتعلق بالمصلين أو نحو هذا كان ينبهه أحد مثلا على خطأ وقع به أو على أن الناس مثلا حصل لهم ضرر خارج المسجد أو نحو ذلك فيأمر الناس بالتقدم أو نحو. فإذا كان الاشتغال مع الخطيب فلا إشكال فيه لأن ذلك ليس اشتغالا عنه قال إذا قلت لصاحبك أنصت الكلام مع الخطيب هو اشتغال معه يقول في بلادنا والله الحمد يسأل عن صلاة الاستسقاء في البلاد التي لا يعني لا يؤمرون فيها بالاستسقاء. يقال صلاة الاستسقاء يجتمع الناس ويصلونها. حتى الذين في البوادي في البلاد التي يعلن فيها الاستسقاء لو أنهم أجدبوا في ناحية وما أعلن الاستسقاء أنهم يستسقون وصلاة الاستسقاء لا تحتاج إلى إذن فالبلاد التي لا يعلن فيها الاستسقاء ولا يؤمر الناس فيها الاستسقاء ولا يستسقون فإن الناس يجتمعون ويصلون ويستسقون نعم يقول استعرت كتابا من المدرسة فقرأ فيه والدي فخط تحت بعض المواضيع خطوطا بالأحمر والآن أريد إرجاعه فهل لا بد أن أشتري كتابا جديدا للمدرسة أم أطلب مكتبة المدرسة التحليل أم ماذا أفعل إذا كان الكتاب موجود اشتر لهم نسخة واعطهم إياها ولا يخطط على الكتب بهذه الطريقة ويعرف قدر الكتب ما يخطط عليها إذا احتاج للطر يضع نقطة في المكان أو بالمصطرة بخط رصاص بالمصطرة و... يقول هل على الزوجة خدمة يقولون لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا الكتب تمتهن أحيانا ويضع فيها أغراض ويضع فيها حقيبة الكتاب بوقا يعني تلف الكتاب بطريقة هكذا كما يفعل بعض الناس لا تجعله بوقا ولا صندوقا تضع فيه أقلامك وأغراضك ودفاترك ونظاراتك يقول هل على الزوجة خدمة أم الزوج مع العلم أن هذه الأم عندها بنات وهي وبناتها يحتقرون هذه الزوجة ويعاملونها معاملة سيدة ويترتب على اختلاطها بهم ضيادينها والتخلي عن حجابها لأنهم ليسوا متزمين وأحيانا يسخرون من حجابها وإذا رفضت خدمتهم هجرها زوجها وعاملها معاملة سيدة هي تصطلح مع زوجها على شيء وتتفاهم معها بالتي هي أحسن وهي مطالبة بأن تعاشره بالمعروف وإكرام أم الزوج إكرام له والمرأة إذا أرادت أن تدخل إلى قلب زوجها من أوسع الأبواب فعليها أن تحتفي بأمه فإذا كانت تتضرر في دينها بسبب هذا فهي يمكن أن تتفاهم مع زوجها بهذه الحيفية بس نعم لكنها لا تذكر أمه عنده إلا بخير تدعو لها تثني عليها وتحسن إليها قدر الاستطاعة لكنها تقلل من غشيانهم إذا كانت تتضرر في دينها يقول ما يفعل الآن من تلقيح السحاب هل له أصل وهذا يدعونا إلى ترك صلاة الاستسقاء الذي أظنه والله تعالى أعلم أن هذا الذي يقولون تلقيح السحاب أن ما الذي يجري يلقون مواد معينة من الطائرة مثلا على السحاب فيحصل فيه ما عرفوه من السنة الكونية، مما يحصل من التكثف، و... نعم، فينزل، يفقل، ثم ينزل هذا المطر، يجهضون هذا السحاب، لكن أين ينزل؟ حيث أراد الله عز وجل، يعني لا ينزل على المكان الذي رموا عليه، إنما يفقل هذا السحاب وينزل حيث أراد الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي ينزل الغيث. فهؤلاء استفادوا من هذه السنة الكونية مثل ما نقول الآن الآن الإنسان كيف يحصل له الشبع ويستغني ويبقى على قيد الحياة بالأكل والشرب أليس كذلك هذا الأكل أين يذهب يذهب إلى الفم ثم المريء ثم المعدة ثم الأمعاء ثم هذه الأمعاء الدقيقة يمتص من شعيرات دموية ثم يذهب الغذاء إلى الجسم إلى آخره يمكن تختصر هذه العملية كلها نعم ويوضع الغذاء مباشرة وين في الدم في الوريد فنكون اختصرنا هذه العملية كلها استفدنا من السنة الكونية نعم فاختصر ذلك فهذا والله تعالى أعلم أنه ممكن ولا يعارض قوله تعالى وينزل الغيث ما يعارض ينزل الغيث وكذلك ويعلم ما في الأرحام إذا علموا ما في البطن لم كل ما مهل أرحام سعيد شقي كل هذا والملك يمر بأربع كلمات شقي رزقه عمله زعيده وهم لا يعلمون من هذا الشيء إلا أنه ذكر أو أنثى بعد مدة من الحمل والملك في بعض الروايات في الأربعين الأولى يأتي وهذا صحيح ثابت وفي بعضها في الأربعة أشهر هم لا يعلمون هذا إلا بعد ذلك بعد ما يعلمه الملك فلم يعد من الخصائص الأمور مختصة بالله عز وجل في الغيب في الغيب المطلق فيكون من الغيب النسبي هذا ما يتعلق بالسحاب فيما أظن وهي قضية ليست جديدة لكن أثاروها هذه الأيام فقط وإلا أن أذكرها قبل نحو ثلاثين سنة في أحيانا اللي يلعبون الكورة أحيانا تصير السماء منعقدة بالغيوم ولا يستطيعون إقامة برامجهم كما ينبغي وكذا والجماهير فيرؤمون عليها مثل هذه المواد فيحصل لها التكثف لكن هل هؤلاء ينزلون غيث وهل هذا يقال له غيث الغيث ما هو ولهذا بالدعاء ل... ما نقول اللهم أنزل علينا مطرا الله عزيز يقوله أمطر ما عليها مطرا القرية التي أمطرت مطر السوق فليس كل مطر هو رحمة ولهذا نقول اللهم أغيثنا أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا غدقا سحا نافعا غير ضر فهذا هو الغيث ما يحصل به الإغاثة للناس فهل هذا الذي ينزل يقال له غيث اللي يرمون عليه هذه المواد ينزلونه وهل ينزل حيث شاء نعم يقول إذا لم يرفع الخطيب يديه في دعاء الاستسقاء فهل يرفع المصلي يمكن أن يقال باعتبار أن الإمام لأنهم تبعوا للإمام فإذا لم يرفع لم يرفعوا نفسه لم رفع فرفعوا يقول إذا أعلن عن صلاة الاستسقاء وجاء المطر قبل موعد الصلاة فهل تشرع الصلاة بعد نزول المطر؟ بعض أهل العلم قال نستسقي لغيرنا نستسقي لغيرنا الناس اللي ما جاءهم مطر في المناطق الأخرى والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهم لا يستسقون النواحي التي نزل عليهم المطر لا يستسقون نعم. لأن هذا الاستسقاء لا معنى له ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة قاموا في بلد نزلت فيها الأمطار يستسقون لغيرهم مما لم فأولئك متعبدون بالاستسقاء يظهرون الضراعه لله عز وجل والتوبة ويصلون ويدعون ويستسقون لا أنه يقوم بهذا أحد آخر نيابة عنهم يقول ماذا يعني بالترس الترس معروف هو الذي يجتن به المقاتل، نعم، ويتقي به ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي النبال مثل مثل الدائرة، نعم، يقبضها الإنسان من داخلها بمقبض ثم يضعها بين يديه. يتقي بها الضرب. هذا يقال له الترس. يكون من جلود غليظة جدا ويكون من معادن. اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله